ب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن اذلهم دعائي إ ل ا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوه اصابعهم جعلوه اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا أ واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهاده و أ س ر ر ت ل ه م إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال, باموال وبنين ويجعل لكم, لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا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 لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا واتبعوا من لم ي د د ه معه وولده إ ل ا قسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن والذر وقال د أ ض ل و كثيرا و نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين تيارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا رب ا غ م و ي و ل و النابلسي د ي و ل م مؤمنا و ل ل م م ؤ ن ي ن و ا ل م ؤ م ن ا ت و ل ا تزد ا ل ا م ي ن إلا ت ب ه